عبس وتولى أن جاءه الاعمى وما يدريك لعله يزكى أو يلوكر فتنفع الذكرى أما من استغنى فأنت لو تصجى وما عليك ألا يزكى وَأَمَّا مَنْ جَاءَكَ يَسْعَى وَهُوَ يَخْشَى فَأَنْ تَعْنُهُ تَلَهَى كَلَّا إِنَّهَا تَلْكِرَةَ فَمَنْ شَاءَ ذَكَرَةَ فِي صُحُفٍ مُكَرَّمَةَ مَرْفُوَعَةٍ مُطَهَّرَةَ بَأَيْدِي سَفَرَةَ كما من برر قتل إنسما أكثر من أي شيء خلق من نطفة خلقه فقدر ثم السبيل يسره ثم ماته فقضى ثم إذا شاء أن شاء كلا لما يقض ما أمره فلينظر الإنسان إلى طعامه أنا, أنا صببنا الماء صبا ثم شققنا الأرض شقا فانبتنا فيها حبا وعنبا وقضبا وزيتونا ونخلا وحزائق غلبا وفاكهة وأبا متاعا لكم ولأنعامكم أئذا جاءت الصخة يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغني أجوع يومئذ مصفرة واهكة مستبشرة ورجوه يومئذ عليها غبرة فرهقها قترة أولئك هم الكفرة الفجرة